طيب الكلام على كتاب الشرك من مظاهر الشرك الحديث طبعا مظاهر الشرك الحديث التي نراها الآن الإلحاح من مظاهر الشرك الحديث الآن لأن الإلحاح يعني أنا أخذ متصبي أيضا من الأورديان قلي في صدالي وصدالي يحفظ خمس عشر جزء ورجل عن طلبه الحد الآن الحد وبيأثر أيضا في الطلبة اللي معه يعني مسألة اللهم الله المستعان اللهم ثبت إيماننا في خلوبنا رب العالمين اللهم ثبت إيماننا في خلوبنا رب العالمين اللهم سافت إيمانا في قلوبنا يا رب العالمين إلى الله المشتك هذه الجهد طبعا يفعل ذلك يعني من مظاهر كما قلنا من مظاهر الشرك الشيوعية الجديدة أو قل الإلحاد ما هذه من مظاهر الشرك والإلحاد الظاهر جدا في هذا الباب أنهم يعني لا يؤمنون بخالق ولا بصانع ولا برب لا يؤمنون بخالق ولا بصانع ولا برب بالضبط بالضبط كالشرك القديم اللي هو ايش نموت ونحيا وما يوليكنا الا ده ده بالضبط بالضبط قالوا لا خالق ولا صانع ولا رازق بحال من الدنيا هكذا جاءت فهم يؤمنون اجمالا من شركهم انهم يؤمنون بايش بالماده يقولون الماده هي خالقه كل شيء عندهم الماده لها اصول اربعه المادة لها أصول أربعة الأصول الأربعة ما هي؟ التراب والماء والهواء والنار هذه أصل المادة عندهم أصل المادة بالتراب والماء والهواء والنار وقالوا كل ما وراء هذا بقى إيش هراء يعني ما في شيء اسمه يعني أبداً ما في شيء اسمه وما ولا ثعوب ولا عقاب ولا كل هذا كلام خيالات طيب؟ وأيضاً لما تكل تكلموا تكلموا في مسألة الابتداء يقولون ان ما في ابتداء المثال زرية وقالون المادة هي يعني هي أصل كل شيء وبعد ذلك تراجعوا على القول بأن المادة أصل كل شيء تراجع تراجعوا عن عنه تراجع عن المادة هي أصل كل شيء مع أنهم ما زالوا ينكرون أصل الصانع, الصانع الخالق ينكرونه مع أنهم بعدما كانوا يعتقدون بأن المادة هي خلق كل شيء إنهم بعدما يعني ظنوا ذلك وأيضا اعتقدوا ذلك تراجعوا وجدوا بأن هذا ليس بصحيح لكنهم أيضا ما زالوا ينكرون وجود الخالق الحق لا ندخل في هذا الأباب كثيرا الذين هم هنا بالمادة ضعاف العقل وضعاف العلم وضعاف حتى الحجة لكن نحن نقول بالرد عليهم نأتي بالأدلة العقلية الظاهرة جدا على وجود الله يدى الرد على هؤلاء الملاحدة الذين يقولون أنه صانع ويقولون من الأصل في الصنع أو الخلق المادة أنا نقول لا نحن عندنا أصابة يعني عندنا أدلة كثيرة جدا في الكتاب أدلة عقلانية أدي أدلة عقلية على على وجود الصانع الخالق الرازق سبحانه وتعالى شو الدليل الأول دليل تمانع الدليل العقلي الأول دليل تمانع قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفتدتها. هذا دليل, دليل عقل يدل على وجود الله لفعلها الأفضل في العقل نقول طيب انت تقول صانع أو تقول صانع أو أكثر من صانع نحن نتنزل معك نقول الآن للكون أكثر من صانع لأنه لا يصعب عن أي عقل يقول بأن الكون هكذا جاء صدفه لا صانع له. لذلك الإمام أبو حنيفة قد أظهر للملاحدة أمرا جللا أسلموا عليه عندما دعوه وقال له قال دعوني أنا مشغول جدا الآن لا تكلموني في شيء فسألوه طب ما الذي يشغلت قال يشغلني أمر جلل كبير جدا قالوا ما هو قال سفينة تأتي وحدها دون خطباء ربان سفينة تأتي وحدها تحمل البضائع ثم تذهب تفرغ البضائع ثم تأتي وحدها كل ذلك وحدها طيلة في اليوم قالوا وحدها دون قائد دون ربان قال نعم قالوا لا يمكن بحال من الأحوال قال الآن تقولون لا يمكن في سفينة سفينة صغيرة وهذا الكون من ورميه الشاسعة مع الاتقان في الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض تقولون أنه لا يكون له يعني مسير يسيره ولا صانع يخلقه فلما قال ذلك قالوا أمن, أمن بالله هنا نقول بالدليل العقلي افترض تنزل مع الخاص قل الكون أكثر من صانع انه لا يمكن أن تقول لا صانع له لا يمكن أن يأتي يبقى للكون أكثر من صانع إذا قلت للكون أكثر من صانع يبقى عندنا افتراضات الافترا... الافتراض الأول بأن ال... ال... لو, قلنا... لو قلنا للكون خالقان الافتراض الأول أنه أولاً لابد عقلاً لابد أن يتغالب لابد لأن ناجع على قد بين ذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله قال قل لو كان, الله... الله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا لا يمكن للرب لابد أن ينفرد فتحت في المغالبه عندنا افتراض ثلاثه اولا غالب ومغلوب أو مغلوب وغالب أو لا غالب ولا ولا مغلوب إذا قلنا غالب ومغلوب الغالب لابد ان يكون ربا لانه لا يمكن للمغلوب أن يكون ربا الرب هو القهار هو الغالب له الغلبه فيبئا يكون ربا والمدعي الاخر لا يكون هشه رب كان نمرود وكفرعون والمدعي الاخر لا يكون ربا طب قالوا إذا لا غالب ولا مغلوب لان المغلوب والغالب نقول بنفس القول لا غالب ولا مغلوب نقول لو غال لا غالب ولا مغلوب هذا لا يمكن ان يكون يكون مستحيلا قالوا لما قلنا لانه لو قلنا لا غالب ولا مغلوب يبقى كل اله سيذهب بما خلق ولا علم بعضهم على بعض يبقى اذا ذهب كل ده بما خلق اله الشمس يمشي بالشمس اله القمر يمشي بالقمر يبقى لا غالب ولا مغلوب ويبقى شمس الكون في لابد ان يحدث فيه الخلل ويحدث فيه الفساد فلما لم يحدث الخلل في الكون وكان الكون بمرميه الشاسعة في هذا التناصق العجيب قال علماؤنا لما كان كذلك دل على أن الرب واحد لذلك قال الله للفعلاء عقلا اعقل لو كان فيها فيهما آليات إلا الله لفسدات الأجل العقلية أيضا على وجود الله للفعلاء قول الله للفعلاء بالحج على هؤلاء الذين يقولون بأنهم خلقوا أنفسهم أو شيء خلقهم قال الله للفعلاء أم خلقوا من غير شيء لا يمكن أن يقبلوا بهذا لا يمكن ام خلقوا من من غير شيء ام هم الخالقون الاجابه تصاعدي في الحج خلق غير شيء يمكن غير شيء هم الخالقون ايضا الامر اصعب وأشق لانه لا احد يزعم انه خلق نفسه ام خلقوا السماوات والارض لا نجد احدا قد زعم حتى الذين ادعوا الربوبيه لم يزعموا انهم خلقوا السماوات والارض والنهار النهار لما قال في العون قال في العون قال لي وهذه الأنار تجري من تحت هلا يسلم لكم لم يقل لم يخلقنا وخلق السماء والأرض بحال من الأحوال. هذه يحج أخري دلالة دامغة قاطعة لهؤلاء الذين يدعون العرب بها لأنفسهم أيضا من ذلك أن ضاجع على قد استدل على وجوده بإتقان الصنع لو نظر إلى السماوات ترى خلق السماء أكبر من خلق الإنسان لما قال في الانسان قال وفي انفسكم افلا تبصرون وقال في السماوات والارض قال الله جل في علاه والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اتقان الصنعه اتقان الخلق بالمياه بالانهار بالثمار بالاشجار تدل على الواحد الخلاق سبحانه جل في علاه قال العربي إن, إن الأثر يدل على المثير وإن البعض يدل على البعض قال فالسماء ذات أبراج وبحار وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبيب هذه دلالة وضحة جدا على الدلة العقلية وفي الرد كما قلنا على الحياة والشعوعية الذين يقولون بمسألة المدى وقد تناقضوا تناقضا عظيما فأردنا أن نجز هذا الكلام والكلام في هذا لا يفيد كلام في هذه الطرهات التي يتكلمون بها لا يفيد هذا الكلام لا يفيد لكن كما قلنا الأصل في هذا الأمر أن الإنسان يعرف الأدلة العقلية التي جاءت في الكتاب فيحج بها هؤلاء الملاحظة فإذا انتشر إحدى بين الناس خذ الأدلة العقلية الموجودة في الكتاب وردها عليهم فلا يستطيعون رد ولا بد أن يتعينوا لك نسأل الله سبحانه أن ثابت الإيمان في قلوبنا لهذا يكونوا خانتائين من الدروس اليوم سبحانك اللهم ربنا, ربنا وحمدك أشهد لنا أنت استغرأت